أي على قلعة الأراغ في الآونة الأخيرة. لا نقول أيضاً بعض الشيء الحقيقة حتى بعض الرموز وبعض الشباب يعني في التساقط والانتكاس والتغير والتلون والذبذب وعدم الثبات على مبدأ. يتلون وتقلبون حلاز تقلب السياسات والواقع. أعتقد أن الأسباب كثيرة يعني. لكن أذكر شخص أبرز أسبابها. السبب الأول أن بعض الناس يقفز. على حقائق الدين وعلى حقائق الواقع فيضع نفسه في مصاف ابن تيمية هو يساوي حذاء ابن تيمية ثم يؤدي بهالأمر إلى أنه يضع نفسه في موقف لا يطيقه لأنه قرأ ترجمة ابن تيمية أو قرأ أقوال ابن تيمية ويريد يطبق ما فسنعه ابن تيمية دون مقدمات الموجودة عند ابن تيمية فأو أخذ النتيجة ولا أخذ الأسباب بلا ريب من صنع هذا سوف يضر بنفسه يظل بإيمانه ولذلك سمع عرض نفسه لبلاد لأنه لا يطيقه بعض الشباب مجرد يلتزم يقول أنا أنضحي ثم يصنع شيئا قد مشروعا لكن ما عمل الوسائل المواد إلى صنع العمل ثم بعد ذلك يبتلى بما لا يطيق في أدب إلى الامر الثاني الولوع وولوع كثير من الشباب الان بعرض العلماء والدعاة والمصلحين فهم يشتغلون الان بالغيبة والنميمة والسب والشتم، وتقول العلماء العلم والمقارنة هذا اعلم وهذا افطر هذا احفظ هذا كذا بدون علم ثم يقعون في الغيبة والنميمة والتصنيف، ونحن ذلك هذه الاشياء تؤدي بالعبد لهذا الحراف والزغ والضلال وقد لا ترى أبو يعلى في الطبقات ابن رجل في الطبقات حكايات وحكايات وقصص عن بعض من انحرف بسبب غيبته ونميمته ووقوعه في أعراض الصالحين ومثل هذا كثير في تراجم الأئمة وكتاب للمقدم محمد اسمعين جيد اسم حرمة أهل الإسلام كتاب جيد ونافع ومفيد في هذا الباب السبب الثالث قلة العمل إنهم لا يعملون يقولون ويثرثرون أكثر مما يعملون ترى الأشياء يعني يقول ويتكلم ويقرر وبدعوى أصل بالحق وبدعوى أن هذا لغيبتها له لكن عندهم من الحقوق، عندهم الغيب والنميمة عندهم نق... تقصير في القيام الليل بل عندهم من التقصير في قيام لصوت الفجر فمثل هذا الأمر حين يخل بحق الله ويشتغل بحق الله ويشتغل بحق الله يرى القذاب في عينه يا أخي ولا يرى الجرع في عينه يؤدي, يؤدي بهذا الزلغة الانحراف الأمر الرابع أنهم متحمل وما لا يطيقون وطبيعي أن الشخص يتحمل ما لا يطيق يؤدي بينا هذا الحراب فالمفروض أن المعلم ما يعطي الشباب يعني كل ما يعلمه هو يعني يعطي الشباب ما يطيق وما يصلح له فتأمل في واقع النبي صلاة السلحين أتى إليه بدار حين أسلم قال يريد أن أصدع بدأت بين ظهرانهم قال له أرجع إلى قومك متى ما سمعت به قد ظهرت فأتلي فكان النفس أن يراع إلى الأشخاص ولأن القدرات في الصبر الناس يتباون في أكثر من تبايؤهم في خلقهم وأشكالهم وأسمائهم تعرف كيف اثنج عصام بن محمد؟ أجاب أبو معمر، أجاب أحمد بن منيع، أجاب علي بن مديني، أجاب يحيى بن معين، هؤلاء رؤوس الأمة ذاك الوقت. أجابوا ما صبروا وما استطاعوا. ثبت ثلاثة أحمد محمد بن النوح الخذاع الخذاع القتل محمد بن النوح ما تفسر بقي أحمد. قال بعض أصحابه يا أبي عبد الله ألم ترى كيف انتصر الباطل على الحق؟ قالك ألا ما دامت القلوب ثابتة فالحق هو المنتصر فالمطلوب من المسلم أن يستقام ومن الله عليه بالهداية ومؤخذ الصالحين ولا مانع لا يجب عليه أمر بالمعروف لكن بعلم ورحمة للآخرين الله يؤتينا ورحمة عندنا وعلمنا. وعلينا ولا يخوذ فيما لا يعني وما لا يحسنه يمكن هذا إلى عالمه ويضع لنفسه وقتا يعبد الله فيه ويقيم حق الله جل على فيه لا يكون دائما كلام أكثر من سكوت وقوله أكثر من فعله فنحن نفتقر لذلك الأمر الرابع أريا يؤدي بالعبد إلى الانحراف والزيف الأمر الخامس الإعجاب بعض الناس عنده إعجاب في عمله وإحتقار الآخر وازدراء نوع كبر فهذا يؤدي بالعبد إلى الزيف إلى الانحراف أمر الآخر أيضا ضلة سلطة بالعلمة وأهل العلم معزول بنفسه إما لأنه يرى نفسه شيئا ينكر أو لأنه ما يرى واقع الناس وأنه ما في أحد عنده دين ولا عنده إسلام وحين يسأل ربما ما يعني لا يوجد ربما أنه تسهول لا يوجد لهو له في هذا وما عن عمر بعد عزيزي قال لو قيم والناس واقف في الجنونا الناس كلهم في الجنة الواحد لا خشيت أن أكون لا إما لأنه يرى نفسه شيئا ينكر أو لأنه ما يرى واقع الناس وأنه ما في أحد عنده دين ولا عنده أحد وحين يسأل رب ما من ناني لا يوجد قل رب ما لا يوجد له هو في علاه وما عن عمره عزيز قال لا وقيل والناس واقف في الجنونا الناس في الجنة الواحد خشيت أن أكون لا خشيت أن أكون أنا. فالواقع ان بعض الناس يعني يستقل بنفسه ولا يجالس العلم الصالحين يسفيد منهم ويعينون ويذكرون بالله جل علا وكما قال الصحابي اجلس بنا نؤمن بالساعة كنت ذكرون هذا الأمر وفي نفسه يخافون على أنفسنا ربما أبرز المضار وفي نفس في ظننا أبرز المضار الآن أيضا آآ آآ عدم وجد الحصان عند الشباب وهذا راجع بعض الأمر الأولى ان بعض الناس يعتقل نفسه كان ابن تيمية فبالتالي هو يفيد القناة ولا يبالي يقول أنا أعرف نفسي وما يعرف نفسها سرعا ما يقع في هوة جمال النساء الفاتنات في القنوات الفضائية ثم يفتن بواقع النساء والجنس وما يتعلق بذلك من المحرمات فالنسان يقول عنده حصانة فلا يمنئ ويعطي نفسه أكثر من حجمها ولا يضع نفسه في مصاف آخرين ربما نعم فلان غامر ما فتن بأسباب لكن أنت غامر تفتن فلذلك دائما من النشاء بعض الشيء يتمثل مثل بابتمين لجرسة الفلاسفة ومناطقه واررافر ويناقشه بنتيم عندهم العلم وعلم الإيمان وحصانه يختف عن أي شخص إذا علمس من نفسه علما وحصانه وتقوى ورعا وجرب ذلك في نفسه ربما يكون له هذا الجانب آخر لا ما عند أي جانب ثم ان باب الشهوات ينجل القلب أكثر من باب الشبا اطلق العنان للنفس في الفضائية بكل جرأة هذا بلا شك لديه بالعجلة الشراب والزين الذي قولي صلى الله عليه وسلم ما ترك بعد فدنة أضرع على الرجال من النساء